لا يحب الله الجهرب السوء من القول الا من ظلم لا يحب الله الجهرب السوء من, من وكان الله سميعا عليما